118. وإنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين 119. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما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 119. وهو أعلم بالمهتدين 110. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا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 118. فتلك لَمْ لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين 119. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حُطَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَوَيْنَا أَوْيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا 118. فبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون 119. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون.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 117. ومن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين 118. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما